بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيلا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 وطعاما ذا وصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا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 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاطرؤوا ما تيثر من الحرآن